من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فص في الاجتهاد المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات وقد نص عليه أحمد على تكثير جماعة من المتأويلين كالقائلين بخلق القرآن ونفي الروية وخلق الأفعال وهم القديرة والمعتزلة والجهمية.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 وأجبت على جميع ذلك بحمد الله ومنه إن شاء الله الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا القصل بالاجتهاد والمراد بالاجتهاد الاجتهاد في أصول الدين هل هناك اجتهاد في أصول الدين قال مؤلف رحمه الله المصيب واحد من المجتهدين في أصول الدين وهم أهل الحق الذين يعملون بالنصوص من الكتاب والسنة هم السنه والجماعة الذين يعملون بالنصوص ويعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره ويؤمنون بان القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق هؤلاء هم المصيبون وليهذا قال المعنى الله المصيب واحد من المجتهدين في أصل البيانات اما اهل الانحراف واهل الكفر فلا يسمون المجتهدين هنا. بل هم على ضلاله فلا يقال إن المعتزله اذا قالوا في خلق القران انهم مجتهدون ولا يقال ان الحلوليه الذين يقولون الحلول في كل مكان مجتهدون بل هم كفر هؤلاء لأنهم خالف للمحروف ولا يقال إن الجهميه الذين كفروا اسماء الصفات مجتهدين ولهذا قال المصيب واحد المصيب واحد من المجتهدين في اصول الديانات الاجتهاد لما يكون في الامور شرعيه الاجتهاد يكون في الامور شرعيه اما اصول الدين التي ادلتها قطعيه واضحة فليست محل الاجتهاد كون الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا ما هو محل الاجتهاد قطعيه كون الله عوجبه صوم رمضان أو جبال الصنوات الخن أو جب الزكاة أو جبال الحج، الإيمان بالله وملائكته وكتب ورثة اليوم الآخر هذا ليس محل الإنسيان ولهذا المصيب هم أهل الحق المؤمنون وله قال من المصيب واحد من المجتهدين في أسر البيان وقد نص عليه أحمد على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين في خلق الذين يقول القران مخلوق، أو لا كفرهم لمن ولا في الرؤيا الذي يقول إن الله لا يرى في الآخرة كفرهم الائمه وخلق الافعال الذي يقول العباد خالقون لأفعالهم وهم قدريه معتزله قدريه معتزله يقول ان العبد خلق فعلا نفسه قدريه عامه القذريه هؤلاء ليسوا كفارا وانما مبتدعه يجد الشبهه للتحفز لهم لكن القدريه الاولى الذين انكروا علم الله السابق وقالوا ان الله لا يعلم نفسها حتى تقعها ولا كفره لكن قرروا هؤلاء اما القدرية عامه القدريه المتوسط والمتاخر الذين يقولون ان العبد يخلق على نفسه فهؤلاء قالوا هلم باب الشبهه التي حصلت لهم فلا يكفرون على الصحيح والمؤلف خلق الافعال وهم القدريه والجهمية في فرق بينهم الجهميه كفرهم خلصوا يتعالوا كما ترون اما القدريه المعتزله فهم قدريه في الافعال معتزله في الصفات اذا كانوا يكون الصفات يسدون الاسماء الجمهور على انهم مبتدئه ومن علوم كفرة يقول ايضا وقطع ايضا على كفر اللفظية أحمد قطع على كفر اللفظيه الذي يقول الذين يقول احدهم لفظي بالقران مخلوق هؤلاء اللفظي. واما المرجئه فعلى تفصيل نعم المرجئه الغلاه الذين يقول الايمان هو تفصيل بالقلب ومعرفة بالقلب بالقلب والاعمال واجبات ليست مطلوبه هؤلاء كفر وهم الجهميه يهمية مرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب مجرد تصديق القلب والأعمال لا تذكر فيه مسلميان ومسلم الإيمان وليست مطلوبة هؤلاء كفرة أما مرجئة الفقهاء وهم حنيفة وأصحابه الذين يقولون إن العمال غير داخلهم حنيفة الايمان الإيمان لكنها مطلوبة فهؤلاء من منها السنه ولهذا قال مهلفهم من مرجئة فعلا تذكر وأما فمن فسق منهم عثمان وعليا وقالوا غيرا ولذلك لأن الله زكاهم ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة ومن عشرهم بالسنة بالجنة فلم يستقهم وقال إنه غيره وبدل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم مو مكذب النبي صلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب بأهل النار هذا الحتراب الإمام واحد بن جو من أبي عاصم السنة والخوارج كم صدق الجمهور على أنها مبتدئة ومن العلم وكفرة في عن الإمام حد الكفرهم قال الشيخ السلام السبيل رحمه الله إن الصحابة عاملوهم وعاملت أهل البدع يقول والروافض مثلهم لما قالوه هو اعتقدوه لأن الروافض مثلهم في الكفر إذا اعتقدوا تكثر الصحابة لأن الصحابة لأن لأن الله تعالى ذكر هذا وعد له الجنه الجنة فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر سبق أيضا كأنهم يعتقدون القران غير محفوظ أنه لم منه إلا السلس هذا التكذب لله في قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له الأحافظون هذا نوع آخر من الكفر عند الراسل وهناك نوع ثالث أيضا قطس ثالث من وصف الكفر وهو أنهم يعبدون على البيت قال المؤلف رحمه الله وقد اخرطت كتابا بالاثنائتين والسبعين فرقة ومذاهب الله ذلتهم واجبت عن جمع ذلك بحمد الله ومنه يعني أن المؤلف له كتاب في عجل سرق ستين وسبعين فرقة المبتدئة وقال إن شاء الله المؤلف دائما يقول إن شاء الله إذا دعا قال إن شاء الله سبق ان إن شاء الله سفنة والسفنة لا يكون في الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله محمد إلا إذا كان من الخبر مثل ما ورد في إن شاء الله نعم والحمد لله الذي اعاذ أهل السنة وأئمتهم من هذه المقالات الفاسدة والاعتقادات الواهية ووهب لهم الاعتصام بحبله المتين وكتابه المبين وسنع رسوله صلى الله عليه وسلم النيره الواضحة وجنبهم الأقوال الفظيعه الفاضحة فأقوالهم في أهل البدع مسموعة وأقوال غيرهم فيهم بسب الحق مدفوعة هم المجموعون على أنما شاء الله هم المجمعون هم المجمعون على أن ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون وعلى أنه خالق الخير والشر وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وعلى أنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر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 فراهم من البدع ونزههم وعصمهم سبحانه وتعالى ولهذا المؤلف حمد الله على ذلك قال الحمد لله الاستغراق فهو مستحق للحمد جميع انواعه لله. والحمد, لله. والحمد لله الذي اعاد اهل السنه هذه نعمه عظيمه يقبض الله عليها الحمد لله الذي اعاد اهل السنه وائمتهم من هذه المقالات الفاسده اي مقالتها البدع والاعتقالات الواهيه والله تعالى اعاد اهل السنه من الأقوال البدعيه ومن اعتقالة البدعيه وعصمهم ولهذا قد وهب لهم من الأسلام بحبله المتين وكتابه المبين وسنن رسوله النيرس الواضحة وهبهم الأسلام في القرآن وسنة في الرسول عليه السلام وجنبهم الأقوال الفضيعة الفاضحة في أقواله البدع فأقوال أهل أهل فأقوالهم يعني أهل السنة في أهل البدع مسموع وأقوال غيرهم فيهم فبالحق مدفوعة ثم ذكر شيئا من عقيدة السنه يا جماعه فقال هم المجعون على ان ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون هذا السنه مجمع على هذا خلافا للقدريه الذين يقولون ان الله قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء فالله يشاء للعبد أن يفعل, المعصية ان يفعل الطاعه ولكن العبد هو الذي يفعل المعصيه عنده يقول إن الله ما شاء المعصيه العبد هو الذي شاء فلا فالالمعتزلة يقولون وقد يقولون ما يقول ما شاء الله كان وما لا يشاء الكل. ويقول قد يشاء الله ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. قد يشاء الله للعبد نفع الطاعة فيقال معصية. وتغلب أشياء العبد أشياء الله. وقد يكون ما لا يشاء. يكون يعني يقع في الوجود معصية العبد والله لا يريدها ولا يشاءها. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لا يشاء الكل. أما المعتزلة ما يقولون. يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وعلى أنه خالق الخير والشر يعني من السنه السنة وجمعنا الله خالق الخير والشر قول الله خالق كل شيء المعتزلة يقول لا الشر ما خلقه الله العبد يخلق الخير أبل إنهم يقول العبد هو الذي يخلق الخير والشر أفعاله ويخلق الطاعات والمعاصي حتى إذا خلق المعطاة يكون مستحقا للثواب على الله كما يستحق الأجر ووجده وإذا فعل معاصيه وجب على الله أن يعذبه ويخلده في النار وليس له أن يعفو عنه لأن الله لا يخفه وعيده هكذا يقول معتزل القدريه وعلى أن القران كلام الله غير مخلوق هذا المعتقدة للسنة والجمع خلاف المعتزل وعلى أنه يرى يوم القيامة خلاف المعتزل والجمع الذين ينكروا الإنسان الله قد يراه المؤمن وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر خلاف للرافرة الذين يقدمون علي وعلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم خلاف المعتزل الذين قالوا إن النعيم والعذاب كل الروح وأما البدن انكروا نعيمه وعذابه لا يختلفون شيئا من هذه الأصول ومن فرقهم شيئا منها نابذوه نابذوه يعني ناقشوه وباغضوه وبدعوه تقدمنا من البدع وهجروه نعم أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المعدل رحمه الله قال أخبرنا عمار بن أحمد السماك قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب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 ويزيد بن هارون وكثير بن هشام ومحمد بن عمر الواقدي وداود بن المحب... ابن المحبر وشبابه بن سوار سوار. وعب... سوار سوار نعم وشبابة بن سوار وعبد العزيز بن أبان وأبو نعيم, الف... وأبو نعيم، الفضل بن دكين و... ويعلى ومحمد ابن عبيد القنافسي وعبد الله بن داود وقبيصة وسعيد بن عمار وقبيصة وزي... وقبيصة وسعيد بن عمار وزهير بن نعيم وأزهر بن سعيد السمان و... وأزهر, وأزهر بن سعد السمان وأبو عبد الرحمن المقرئ والنظر بن شميل وأمية بن عثمان الدمشقي وأحمد بن خاد الدمشقي والوليد بن مسلم ومحمد بن عبد الله بن الحارس الدمشقي وعامة أصحاب بن مبارك وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل السنة ويحيى بن سعيد القطان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 والكف عن مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وأفضل الله. الناس بعد رسول الله ابو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم المغالف رحمه الله نقل بالسند من الشيخ أبو الحسين عليه محمد المعدل إلى أن قال قدم علينا محمد العكاس الكرمالي فالسندته يقول هذا ما اجمع عليها السنه والجماعه هذا نقل المؤلف رحمه الله عقيدة ثالث سنه جماعة بالسند وسرد عدد من العلماء والأئمة كلهم يعتقدون هذه العقيدة من هو سفيان وعينه هو كعب مسند العين الإمام معروف هو كعب الشافعي وأحمد نقل عدد وقال طين عقيدتهم فقال عقيدتهم الرضا بقضاء الله يضر بقضاء الله ألا تتخطب قضاء الله وقدره ويسلمون الامر الله والتسليم لأمره والصبر لحكمه يصبرون على حكم الله الكوني القدري لعلمهم ان الله حكي والاخذ بما امر الله يعني يمتثلون اوامر الله اقيموا الصلاه اتوا الزكاه ذروا ما بقي من الربا والنهي عما نهى الله عنه لا تقربوا الزنا لا تاكل الربا يمتثلون الاوامر ويكتبون النوره واخلاص العمل الذي أعمالهم اعمالهم لله وما أمروا الا يعبد الله مخلصا له الدين يخلصون اعمالهم لله يريدون بها وجهه هذا عاقبتها في السنه والجماعه والايمان بالقدر خيره وشره يؤمنون بان الله قدر الاشياء خيره وشره ما يسرهم وما يسوءهم وترك المراه والخصومات كذلك ترك الجدال والممارات حتى تغضب صاحبك ترك المراه والخصومه في الديء والجدال في الدين والمسح على الخصين يعني يرون يعتقدون جواز المسح على الخصين المسح على مسألة مساله فرعيه تكتب في, في مسائل الفروع لها فروع لكن العلماء يرسمونها في العقائد قصدهم الرد على الرافضه لان الرافضه لا يرون المسح على الخصين الرافضه يقولون من عليه خصان وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدمين واذا كانت الرجل الرجلان شوفتين وجب عليه نمسح ظهور القدمين فقط ما يغتسل الرجلين يمسح يبلل يده بالماء ثم يمسح ظهور القدمين كما نتحرى هذا إذا كانت الركشوفتين وإن كانت كفيهما في خصفين وجب عليه نخلع خصفين ويخلع الجوارب ثم يمسح ظهور القدمين هذه العقيدة فاسدة جعلت العلماء يذكرون عقيدة المسح الخصفين في كتب العقائد فيقولون ونرى المسح الخصفين من الخلاف للرافضة الذين لا يرون المسح الخصفين وإلا المسألة فرعية فرعيه تفصيل الخفين ومتى يمسح وكم يمسح المقيم وكم يمسح وشروط المساله الخفين وانه لا بد فيه من, من الطهاره ولا بد من شروط المفروض هذه مساله فرعيه لكن العلماء يذكرونها في كتب العقائد للرد على الرافضه الذين يعتقدون انه لا على الخفين ولا تغسل الرجل صلى الله عليه اكثر قال الجهاد مع الخليفه وينعمل اي عمل كذلك ما كان قبل الجهاد مع ولي الامر أي عمل يعني ولو فسق ولو جار ولو ظلم والصلاة الجمعة خلف كل بر مفاجر صلاه الجمعة إذا كان الذي يصليها إمام المسلمين أو الأمير أو كانت في البلد وليس فيها إلا جمعة واحدة وكان الإمام فاسق صلى خلفه. ما دام أنه مسلم وين ترك الصلاة خلفه وصلى في البيت فهو مبتدع عند أهل البلد. مبتدع صلاة الجمعة خلف كل بر مفاجر والصلاة على من مات من أهل قبل السنة ولو كان عاصي وفاسق إلا اذا كفر يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقبل قبله إنهم كفروا بالله ورسوله فمن مات على كفر لا يصلي عليه ومن مات على الإيمان يصلي عليه ولو كان عفر. لكن بعض المعاصي يترك أهل, أهل العلم والفضل الصلاة عليه رجعا للاحياء مثل القاتل لنفسه ومثل الغال لأنه يستخر عن الصلاة عليه تجرى للاحياء والصلاة على من قبل السلام والإيمان قوله بالعمل كفار المرجئه الذي يقول الايمان قول القلب فقط والايمان يزيد وينقص كذلك قال جماعه الايمان يزيد وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص والقران كلام الله خلاف المعتزله الذين يقولون مخلوق الذي تكلم والله الصبر تحت روايه السلطان على ما كان من معدل او جو هذه عقد السلطان يصرون على السلطان ولا يخضعون عليه ولو كان جائرا ولو كان واجبا جمع الكلمه جمع الكلمه و دفعا للمفاسد التي تترتب على الخروج عليه والنصيحة ما قبله من أهل الحل والعقد يقبلوه الحمد لله وإلا ما قبلوه فلاجز الصلاة لأن قابلوا فقد أدى الناس إن ق إن قابلوا فحمد وإلا ما قبلوه فقد أدى الناس ما عليهم والله هو الذي حسب جمهم أما الخروج فلا فلاجز ولهذا من عقيدة السنة والجماعة أص... ألا يخرج على الأمر بالسيف وإن جاروا خلافا لأهل بدعة يعني هذا عقيدة أهل بدعة الخوارج والمعتزلة والرافضة هو الذي يأخذون على الإيمان ولا يرون بالمعاقب أما الصن والجماعة فلا يأخذون ولا, ولا, ولا ينزلوا أحد من القبلة جنة ولا نار هذه يقتل كل جنود أهل القبلة لا لهم بالجنة ولا بالنار لكن يأخذون المحسن ويأخذون على المسيء إلا ما شهد له النبي صل الله إلا ما شهد له النصوص ولا وألا نكفر أحدا وينعمون بالكبار كذلك لا يكفر أحد من القبلة وينعم بالكبار لكن يأخذون الم المحسن الخير على المسيء والكف عما مساوي أفضل رسول صلى الله عليه وسلم نعم وكفف عما اشتر بينهم هذه عاقة الاثنى وجمع كفف والسكوت عما عم حصل بينهم واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات وسيأتي في آخر الرسالة فصل خاص للصحابة قال المؤلف أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وترتيبهم في الخلاف في الفضيلة كترتيبهم في الشناف هذه عاقة الاثنى خلاف خلافة للخوارف نعم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 ذكره ابن الجوزي في الحديث الموضوعة، وذكره في ابن عراقي تنزيه الشريعة، ولا اله ووالفيوط في آل وليت المؤلف نزها كتابه عم بلهذا. في فين الحديث الصحيحها فيها وكون يقرأ كله واحد ألف مرة، ألف مرة يقرأ ألف كله الله واحد، كم يستغرق هذا؟ مو مشروع، المشروع تقرعته بعد كل خليضة مرة، وفي المسألة ثلاث مرات وفي الصباح ثلاث مرات. ما عشر مرة هذا ما ليس له أفضل محمد بن عكاشه هذا لا سيأتي الكلام عليه وأنهم وأنهم من يضعوا الحديث نعم قال محمد بن عكاشه فدمت عليه نحوا من سنتين أغتسل كل ليلة جمعة وأصلي ركعتين أقرأ فيهما قل هو الله احد ألف مرة طمعا أن أرى رسول الله فأارض عليه هذه الأصول قال فأتت علي ليلة باردة اغتسلت طمعا أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وصليت ركعتين وقرأت فيهما قل هو الله أحد ألف مرة فلما أخذت مضجعي أصابني حلم فقمت في الثانية واغتصلت ثم صليت ركعتين قرأت فيهما ما قل هو الله أحد مئة مرة ألف مرة ألف مرة فلما فرغت منها كان قريبا من السحر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 على رجليه ويرفع الجليه المستعجل نعم هم مستوفز وقال بعض بالله تعالى عم يسمونه بوبز بوبز, بوبز. هم مستوفز نعم مستوفز مستوفز يعني اللي يجلس على المستعجل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل قمرات وهم مستوفز يعني المستعجل يعني يجلس على رجليه ويرفع الج الجليه نعم وقال محمد بن عكاشة فأرثوا أن أقول حي الله حياك الله يا رسول الله فبدأني فقال حياك الله قال وكنت أحب أن أرى رباعيته المكسوره قال فتبسم فرأيت رباعيته المكسوره فقلت يا رسول الله الفقهاء قد خلطوا علي في الاختلاف وعندي, وعندي, أصيل وعندي أصيلات من السنة أحب أن اعرضها عليك قال نعم قلت الرضا بقضاء الله ويشاء قلت بقضاء الله ويشاء الله بقضاء الله ما تقدم وساق ما تقدم بعده ربع قبله وساق ما تقدم قال محمد بن عكاش وساق ما تقدم وساق ما تقدم قال محمد بن عكاش فوقفت عند علي وعثمان كانني هبت النبي صلى الله عليه وسلم ان اصف بالعثمان على علي وقلت في نفسي علي ابن عمه وختنه فختن وخاتنه هو القريب من جهه هو القريب من جهة هو من من النساء يعني قريب صهره من جهة من جهة النساء فختن من جهة الرجال ومن جهة النساء يقال أحمق يعني الصهر من قبل النساء من قبل الرجال يقال يقال له ختن ومن قبل النساء يقال لها أحمر يقال ومن الجانبين يسمى الصهر, يسمى الصهر الصهر وصهره من يعني نسيبه من جهة النساء ومن جهة الرجال وإذا كان من جهة الرجال يقال لها فعلي حتن النبي يعني زوج ابنه ويقال حمو المرأة يعني قريب زوجها ويقال الصهر يسمى الأمرين ختن نعم علي بن عمه وختنه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 فيتبسم عند قولي كأنه قد علم ثم يقول عثمان ثم علي وكنت أعرض عليه هذه الرسول وعيناه تاطلان فلما قلت والكف عن مساوي أصحابك انتحب حتى على صوته ووجدت حلاوة في فمي وقلبي فمكست ثلاثة أيام لا أكل طعام حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما, فلما أكلت ذهبت عني تلك الحلاوة هذا حبي هذا أحد المكتوب موضوع فأنا رأينا أعول عليه وليس المؤلف رحمه ونزه كتابة عن مثل هذا فلا حاجة إلى مثل هذا هذه المراعي التي ينقلها الكذابون وهذا القصة راه بن عساكت في تاريخ دمشق من طريقين وهي كذب بأن محمد المعكاش هذا صاحب الرؤية كذاب لا يتقل بكلامه كما بيهم فقد كذب غير واحد من اهل العلم قال ابو زرعه الرازي وكان كذابا وقال الدار قطني طفري يضع الحديث على رسول الله ولهذا قال ابو سعيد عمر البردعي قلت لابي زرعه محمد بن الكرماني تحرك رأسه وقال قد رايته وكذبت عنه وكان كذابا قلت كتبت عنه الرؤيا التي يحكيها بها الرؤيا قال نعم كتبت عنه يزعم انه عرض على شبابه الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال به على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال به كذاب لا يحسن أن يكذب واشر ابن الجوزي في الموضوعات الى قصه بن عكاشه وراى, ورأى الرسول في المنام ثم قال محمد بن من اكذب الناس ثم نقل كلام بجرعه وكلام اداره القطني فيه قال السيوطي في الايه المصنوعه لما ذكر هذه القصة ابن عكاشه كذاب ف... فلا حاجة لمس مثل هذه القصه القصة اللي رويها كذاب ثم ان فيها أنه أصول الاعتقاد عرضها المدير في الرؤيا أصول الاعتقاد قد بُين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن البيان وأكمل فلا احتدي المسلم إلى مثل هذه الرؤيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى أكمل الله على الشريعة قال الله تعالى اليوم أعصي لكم دينك واتون عليكم نعمتي ورضيت لكم لساب دينك والله تعالى بُين في كتابه وصلة الإيمان ليس البر أن تقولوا لوجوهكم ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي هذه خفصة السؤال فقال إنا كل شيء خلقناه بقدر وفي الحديث ابراهيم لما سأل النبي عن الايمان قال أن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حيني وحبه فالدين كامل وأصول الدين وفروعه كلها واضحة في الكتاب والسنة فلا حاجة إلى مثل هذه القصة المكتوبة التي يرويها الكذاب وفيه يسال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين ثم يبينها فالحاجة إلى الملامات والرعى وكا... إيه... التي يرويها هؤلاء الكذبه فليس المؤلف رحمه الله نزه كتاب عمّة لهذا نعم فصل ثم أضاف المبتدعه إلى أهل السنة وأصحاب الحديث المحالات في اخبار الصفات ووضعوا أشياء مختلفة من الضلالات قد اعاد الله مسلما منها ومن تلك الاعتقادات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 وائمه أهل العلم أعجب الأخذ بها والقبول بها وأن لا ترد ولا, تت ولا تتأول نعم هذا القصص بين في المؤلف رحمه الله أن المرتدعة أضافوا إلى السنة واصحاب الحديث في أخبار اصطفات احاديث مكذوبة ليشوهوا بها معتقدة السنه والجماعة لأجل أن ينبذوهم بالكذب ليأجل أن يضيف إليهم الكذب ويقول انهم مشبهه وأنهم يتكلمون بالمحالات من ذلك يقول المؤلف رحمه والله تعالى اعلى أهل السنة منها تلك الاعتقاد مثل قولهم الحديث التي رواه البدع ونسبه إلى السنة حديث حديث إن الله خلق نفسه من عرق الحي قبح الله من وضع هذا الحديث وإن الله خلق نفسه من عرق الحي والحديث الثاني انه خلق الملائكه من ذعب الذراعين من ذعب الذراعين او ذعب الذراعين والذعب صغار الشعر او الريش ولينه يقول يعني الشعر اللين من الذراعين خلق الله منه الملائكه فالذعب او الذعب ذعب الذراعين أو يطلق على صغار الشعر او الريش ولينه واول ما يبدو منها ويطلق على رقب راسه الشيخ الكبير عنده رقه شعره فهذا لحديثان مكتوبان وضعهم, وضعهم الزنادقه صلى الله عليه وضعوا هذا الحديث قالوا إن الله خلق نفسه من عرق الحي والحديث الثاني إن الله خلق الملائكة من زعب الزراعي من الشعر الليل والحديث الثالث عيادة الملائكة يشير الحديث المكذوب الذي فيه إن الله رمد أصابه الرمد في عينه حتى عادت الملائكه الملائكة يعودونه طبح الله وضعه يقول الله مثل ما قال اليهود قال اليهود يقول إن الله بكى حتى وربتت عينا ثم عادت من بلائكة قبح الله الزنادقه الذين وضعوا مثل هذه الاحاديث قال بارك الإمام المشهور رحمه الله هذه الحديث من ربع الزنادقة كحديث عرق الخيل وزغب الصدر وقفص الذهب وعيرة الملائكه قبح الله من وضعها نعم والله تعالى عذا قال السنة من مثل هذه الحديث المكتوبة وهذا الحديث فهو ابن الجوزي في الموضوعات وقال هذا حديث لا شك في وضعه وما وضع مثل هذا مسلم وإنه لمن أرك الموضوعات وادبرها إذ هو مستحيل لأن, لأن الخالق لا يخلق نفسه وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن اشتياع محمد اشتياع الجهمي الذي رد عليه عثمان سعيد الداربي في كتابه المشهور رد عثمان بن سعيد الداربي على على على كافر العديد بينا ان هذا من وضع هذا الحديث محمد محجاع السلبي ومتعصب كان يضع الحديث التشبيه ينسبها الى اصحاب الحديث يسبهم بها قبحه الله قائف الذهبي في الميزان لما ذكر ترجمه محمد شجاع قال قلت هذا مع كونه من أبينا الكذب وهو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته خلق نفسه يقول كلمة النفس شيء من مخلوقاته قال خلق نفسه من عرق الخيل فكذلك إضافة الكلام إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف كب كبيت الله وناقة الله ثم يقول إذا كان نفسه تعالى يضاف ملك فكلامه بالأولى كل حال فهذا هذا كله من ضرع الزنادقه نعم قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عبد الله وقد سأله عما يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت قال أحمد تكلم بصوت وهذه أحاديث نرويها كما جاءت وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله يسمع له صوت كمر السلسلة على قال أحمد وهذه تنكره وهؤلاء الكفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر إلا أننا نروي هذه الأحاديث كما جاءت أخبرنا بذلك هلال بن محمد قال أخبرنا النجاج قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي نار الحديث قال عليه السلام من كذب عليه متعمد فليتبون وقدم من نار فلحضره الشيخاء بخاري ومسلم وغيرهما وفيه أيام المؤلف يقول والويل لهم الويل لهؤلاء الزنادقة حيث من هذا الحديث يقول النبي من, من كذب عليهم متعمدة فليتبوروا مرقادهم من النار ثم إن هؤلاء الزنادقة اتوا إلى الحديث الصحيحه فردوها وتاولوها وائمه العلم أهل العلم أوجبوا الأخذ بها والقبول لها والأهواء لا ترد ولا الأول ثم روى الإمام احمد بن حنبل الإمام السنه في الواتف عبد الله أنه سأله عمن يقول لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت قال أحبد تكلم بصوت الله تعالى تكلم, تكلم كلامه بحرف صوت يسمع ثبت <تصفيق> في الصحيحين أن الله تعالى ينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فهل السنة يثبتون كلام الله انه بحرف صوت يسمع خلافه للجهل الكلابية ولا الشاعر يقول لا ما في حرف ولا صوت كلام الله لا يسمع وليس حرفا ولا صوتا ولا لفظا بل هو معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم والله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى قائم بنفسه فعرضه فهذا باطل الامام احمد يقول بلى تكلم بالصوت ولا اقول لها في السنه يقول وهذه حديث نرويها كما جاء حديث ابن مسعود اذا تكلم الله يسمع له الصوت هذا فيه اسمع الصوت كبر السلسل على الصفان قال احمد هذه الجهميه تنكر وهم كفار وأولئك كفار هذا في تكفير الإمام أحد الجهميه يريدون أن يموهوا على الناس يعني يلبسوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر هكذا كلم من الحق يعني ما ينكر الكلام فهو كافر إلا أن نروي هذه الحديث كما جاءت نعم ذكر سند آخر في رواية عبد الله عن قال, قال خبرنا عبد الله قال حدثنا نبي نعم وأخبرنا عبيد الله بن أحمد الأزهري قال أخبرنا الدار قال حدثنا محمد مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن السلام وذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قب, قب وأشبه هذه الأحاديث فقال هذه الأحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره نعم وهذا الحديث رواه الأجر وهذا هذا الأثر رواه الأجر في الشريعة ولا لا في شرح الاعتقاد عن عن أبي عبيد القاسم بن سلام المعروف المعروف صاحب كتاب الإيمان كتاب الأموال روا عنه بالسناد لما ذكر الباب الذي يروى في الرؤيا والكرسي ووضع القدمين وضحك ربنا من قروط عباده وقربه من عبده وأين كان ربنا قبل أن نخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع رب العزة في ربك عز وجل القدم فيها فتقول قط قط واشبه هذا الحديث فقال هذه الاحاديث الصحاح هذه الاحاديث الصحاح اثبات الكرسي وموضع القدمين الله ومضع القدم وضحك ربنا سبحانه وتعالى وفيها من صفاته يضحك كما ريقوا بجلاله وأن جهنم لا تمتلع حتى يضع ربك قدمه هذا الحديث صحيح جهنم لا تزال فيها حتى يضع رب العزة قدمه فتمتلئ وتقول قط قط سات القدم لله والله على بكيفيه بكفية هو والله لا يضر احد من خلقه سبحانه وتعالى وهذا قال هذا الحديث كذلك وهذا الحديث قالوا ضحك ربك في لفظ عجب ربك هذا الحديث يقول الإمام أبو عبيد القاسم السلام صحة حملها أصحاب الحديث والفقه بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيه يقول ولكن اذا قيل كيف وضع قدمه وكيف وحك قلنا لا نفسر هذا ولا سؤال احد يفسره مراد ابي نفسر هذا تفسير الجهميه لا نفسر تفسير الجهميه والا المعنى معلوم كما قال الإمام مالك للمسؤول عن السوء قال الاسوا معلوم في اللغه العربيه هو الكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه مراده لا نفسر تفسير الجهميه ولهذا قال الشيخ الإسلام بن سبيل رحمه الله بعد أن أورد هذا الأثر فقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها تفسير الجهمية كما ذكر هذا في الحموية رحمه الله نعم باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري في كتاب الصحيح فقال التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين أنكروا صفات الرب تعالى وجعلوها مخلوقة هذا ترجمة الجزء الذي فيه ذلك ثم قال فيه باب قول الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وقال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وعن جابر بن عبد الله بن أونيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل العباد فيناديهم بصوت بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان وروي عن أبيه هذا الله هذا النقل الان نقلها المؤلف نقل من كتاب التوحيد للامام البخاري في كتاب الجامع الصحيح ما يقرب من خمسين صفحه كل هذا نقلها عن كتاب التوحيد للامام البخاري في الجامع الصحيح آخر كتاب من كتب الجامع الصحيح للامام البخاري كتاب التوحيد فتح كتابه الصحيح بابو بني الوحي ثم كتاب الإيمان وختم بكتاب التوحيد هذا النقل نقلها المؤلف من البناء البغدادي عن الإمام البخاري والنقل السابق نقله من كتاب الشريع على وهذا نقله من البخاري وفي آخر الكتاب سينقل من القتيبة في مختلف الحديث قال باب ما ترجمه أبو عبد الله محمد بن سعيد البخاري في الكتاب الصحيح فقال فقال عن البخاري التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهميه الذين انكروا صفات الرب تعالى ويجعلوها مخلوفة إذا هذه ترجمة الإمامم البخاري على التوحيد وعظمة الرب وصفاته والرد على الجهمية الذين انكروا صفات الرب إذا الإمامم البخاري ترجمة التوحيد وعظمة الرب الله تعالى عظيم في ذاته وأسماء وصفاته قال الرد على الجهمية الذين انكروا صفات الرب وجعلوها مخلوقه إذن الجهميه يمكنها الصفات ويجعلوها مخلوقة وكذلك المعتزله ثم ذكر التراجع قال باب هذا قول البخاري باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن يدين الله حتى عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير وجه الدلاله مؤلف البخاري قال ولم يقل ماذا خلق ربكم وجه الدلاله حتى إلى فج عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم في إثبات الكلام لله وأن الله يقول وأن الله يتكلم وأن كلام الله صفة متساثة لأن, لأن الملائكة إذا سمعوا كلام الله فائقوا فإذا أفاقوا وزالت الغشة والصع ماذا يقول رب عظهم قالوا ماذا قال ربكم ولم يقول لبخاري ولم يقول ماذا خلق ربكم فدل على أن كلام الله غير مخلوق لو كان مخلوق لقالت الملائكة ماذا خلق ربكم دل على أن كلام الله صفة منصفاته وليس مخلوقا ثم ذكر أسر ابن مسعود وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا أفزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهذا ذكره ابو خالف إسرائيه معلق أن موقوف آن بن مسعود فخرج أبو داود أبو خزيمة في التوحيد ولا لكائي في شرح الاعتقاد والوهيق في الأسماء والصفات وفيه أن المسعود وهذا مثل هذا لا يقال بالرأي قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا اذا يسمعون كلام الله فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق إذا في إثبات أن كلام الله يسمع رد على الأشاعر لأن كلام الله لا يسمع وفيه أن كلام الله بالصوت وهي أن يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولون ماذا قال ربكم وكل هذا في رد على الجهنية والمعتزله والاشاعره الذين ينكرون كلام الله وأن كلام الله ألفاظ وحروف معاني ثم قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه من ذا الذي يشفع عنده في عظمه الرب سبحانه وتعالى الآية في عظمه الرب وانه لا يشفع عنده الا باذنه حتى ولو كان وجهيا اعظم الناس وجهها نبي نصر وثمه إذا كان يوم القيامة ماذا يعمل؟ هل يبدأ بالشفاعه؟ لا يفتح تحت العرش حتى يأتي الإذن فيحمد الله عليه الحامد في ذلك الموقف فيدعه الله ما شاء ثم يأتيه الإذن المرضى فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وسل تعطى هذا الإذن ولا يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله إذا كان يشفع لأحد من أهل النار يحد الله لأحدهم بالعلامة وإذا كان الشفاعة العظمى يشفعه الله اذن هذا يدل على عظمه الله اما المخلوق ما يحتاج ذلك فجد يدخل واحد على الملك او الرئيس او الامير او رئيس الجمهوريه يدخل يشفع له ولا يستاذن هل الاستاذ يقول ترى ابشفع ما يستاذن بل ما يدري ما يدري انه ماذا يريد يشفع عنده لانه ناقص ضعيف وقد يشفع عند الملك او عند الوزير او الرئيس او رئيس الجمهوريه ابنه او براعته وقد يلجأ إلى قبل السفاعة لما يؤمن في المستقبل لما يختلف في المستقبل فيشفعه وهو غير راضي أما الله فلا يشفع عند أحد إلا بإذنه ولا يشفع, ولا يشفع أحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله هذا يدل على عظمة الرفض ثم ذكى حدي جابر عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحفر الله عز وجل العباد فهل يناديهم بصوت يسمعهم من بعيد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان هذا لا الحديث فيه الصوت بكلام الله فوت الكلام وانه بصوت وان الصوت المسموع كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول الرب انا الملك انا الديات مصر. وهذا لا يكون الا كلامه كلام الله يكون بصوت يسمعه القريب مثل البعيد لكن صوت المخلوق لا القريب يسمعها والبعيد يضعف الصوت هل كذلك عليك المخلوق يسمعه القريب أكثر من البعيد، أما صوت مسمع كلام الله يسمعه القريب والبعيد على حد سواء. مولاه قال اسمهم بعد كما سمعوا من قرب. هذا في الرد على المزهمية والمتزلة والأشائر الذين ينكرون الكلام ويكررون يقوله بالصوت. وهذا الحديث رحل إلى جابر بن عبد الله ما سفرت شهر لأجل هذا الحديث عبد الله بن عريف. ولهذا قال البخاري صحيح. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أوريس. مسافة شهر في طلب حديث واحد. هذه الرحلة أول الرحلة في طلب العلم رحلة رحل جابر بن عبد الله من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر واشترى جملا جيدا أعد لهذه مهمة. اشترى جمل خاصة ل لرحلة وسافر المسافة ما هي مثل عندهم المسافة بالطائرة نص ساعه أو ربع ساعة. ما فيها الرحلة ما في عندهم طائرات ولا سيارات ولا قطارات. الإبل على الإبل على الصوخي. سافر من المدينة النبوية إلى الشام مسافة شهر واعد هذه الرحلة في طلب العلم الأول رحلة في طلب العلم الصحابة والرحلة في طلب العلم ثنة ثم لما وصل كان بالباب خرج خرج البواء قال قل جابر عبد الله بالباب فلما جاء عانق قال حديث بلغني عن رسول الله يخصنا في المظالم فخشيت أن تموتى وأموتى قبل نفسك حدث بهذا الحديث يحسر الله العباد بصوت يسمعهم من بعد كما يسمعهم من قرب أنا المريك أن الديان ذكر بقية الحديث المظالم ان الله تعالى يفصل بين عباده نعم وهذا الحديث ذكر مرة البخاري في صغة التبرير قال ويذكر ومرة تقال ورح قال ورحل جاء بصيغه الجذب وقال ورحل جاب عبد الله إلى عبد الله بن عسف طلب الحديث واحد نعم وروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الذي قال الحق وهو العلي الكبير وروي عن أبي سعيد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وساديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه البخاري لأن المؤلف ينقل عن البخاري ينقل عن البخاري كل هذا نقل عن البخاري من كتاب التوحيد آخر كتاب في الجامعة الصحيح حديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة الجزحة خضعانا لقوله خضع يقول خضعانا ولوجه الثاني خضعانا في وجهه خضعانا بفتحتين خضعانا بضم القراءه و الله لقوله خضعانا لقوله اثبات الكلام لله كانه يعني الصوت المسموع كلام الله كانه سلسله على الصفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الذي قال الحق وهو العين الكبير هذا الحديث فيه اثبات الكلام لله وأن وان كلام الله بصوت يسمع و الملائكه فيها ان الملائكه تقول بعد زوال الغش ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم كما تقوله الا معتزله انهم القران مخلوق وفي حديث ابي سعيد النبي قال يقول الله يا ادم يقول لبيك وسعديك فينادي بالصوت ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار هذا رواه الشيخان وخالد ومسلم وفيه إثبات الكلام لله وان الله ينادي والنداء انما يكون من بعد في اثبات النداء لله والنداء لله النداء واذ ربك موسى ان يسال الله وقربناه نجيه والنجيه هو الكلام من بعد إثبات النداء والنداء والكلام فالنداء الكلام من بعد والنداء الكلام من قرب والكلام يشمل الأمرين وفيه, وفيه إثبات الصوت الا فالذي بالصوت ان الله أن تخرجك بعد النار نعم وفيه الرد على هؤلاء الصلاه الذين انكروا الكلام والصوت نعم وقال باب كلام الرب تعالى مع جبريل عليه السلام وروا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الأرض نعم وقال يعني طلب خارج في ترجمة الصحيح باب كلام الرب مع جبريل عليه الصلاة والسلام هذه ترجمة البخاري باب كلام الرب يعني أثبثا كلام الرب مع جبريل وذكر حديث أبي هريرة إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل والنداء يكون من بعد في النداء لله في الكلام لله إن الله قد حب فلانا فحب فيه بث محبة لله والرد على من أنكر المحبة من الجهمية والمعتزله والاشاعره فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل ان الله قد حب فلانا فحبه فأحبه هذا للسماء ويوضع له القبول في الأرض الحديث وإن الله إذا أبغض عبد النادى جبريل إن الله يقضعه فلان صاحب غضوف جبريل ثم ينادي جبريل إن الله يقضعه فلان صاحب ثم توضع له الأرض ويقضعه فلان في إثبات البغض لله أيضا نعم وقال باب, باب كلام الربي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم رواه حديث حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردله فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر فاخر ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل, وقل تسمع وسل تعطى واشفى تشفع فاقول يا رب امتي امتي وساق الحديث الطويل وحديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الخبر وحديث ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو احدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول اعملت بكذا وكذا فيقول نعم ويقول عامل كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم نعم هذا الترجمة يترجم عبدالي قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم الترجمة الأولى قبل كلام الرب مع جبريل وهذه كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء اذا الله يتكلم الله يتكلم مع الملائكة يتكلم مع مع الناس يوم القيامة يتكلم مع الأنبياء ثم ذكر حديث أنس يقول إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة يقول النبي سفعك يقول يا رب أدخل جنة من كان في قلبي خردلة فيدخل ثم يقول أدخل جنة من كان في قلبي شجد قال أنس كأني أنظر إلى صدر الله وفي لفظ فأخر ساجده فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وتفلتوطة والشرفة الشعب والشاهد قال فعا فيقول يا محمد في سؤال كلام الله وأن الله يتكلم يوم القيامة مع الأنبياء مع نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه الترجمان الترجمان المترجم الذي ينقل الكلام من لغه الى لغه قال له الترجمان اقتله في هذا فيها ترجمان بفتح التاء وزين وفيها ترجمان ترجمان بفتح التاء وفتح الزين وفيها ترجمان بفتح التاء وضم هذه اللغه وضم زين قال بعضه في لغه رابعه ترجمان بضم التاء وفترة وعلى ذلك ما يغلط ضح ما تقرأ. تقرأ ترجمان ترجمان ترجمان ترجمان أي جهة أي لفظ تقرأها ما تقرأ لأنه صار فيها أربع لواس ترجمان بضمتين ترجمان وفتحتين ترجمان بفتحة الأولى وضم ثانية ترجمان بضم الأولى وفترة الثانية والترجمان هو الشخص الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة نسميح نحن المرتدين أو مترجد يعني أن الله سيكلم كل واحد يوم القيامه بدون واسطة هذا يسوات الكلام لله عز وجل في حديث ابن عمر يقول في النجوة يعني السر قال يدلو أحدكم من رب حتى يضع كنفه عليك اثبات الكنف وصف لله يلقوا بجلاله فالله تعالى يقرر العبد ذنوبه يقول أعملت بكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا فيقول نعم فيقرر الله بذنوبه ثم يقول الله إني سترت عليك في الدنيا يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم هذا كلام كلام الله مع كل احد هذا في الرد على الجهمية والمعتزله والأسائل الذين أن الكلام في لفظه أن رجل سالة بن عمر كيف سمعت رسول الله في النجوى قال يجب أحدكم من ربه إلى آخر الحديث نعم وقال باب وكلم الله موسى تكليما روى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى وساق في هذا الباب حديث المعراج الذي رواه أنس بطوله وذكر فيه أنه رأى موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله تعالى فقال موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدا ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء, سدرة حتى, جاء سدرة سدرة سدرة حتى جاء سدرة المنتهى حتى جاء سدرة المنتهى وذن الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فيخفف عنك ربك وعنهم فالتفت النبي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار عليه جبريل النعم فأشار, فأشار إليه جبريل أن نعم فعلى به إلى الجبار فقام وهو مكانه يا ربي خفف عنا فإن امتي لا تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم قال جبار يا محمد قال لبيك وساديك قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر امثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمسون عليك الحديث نعم هذا الحديث كلام الله هذه الترجمه قال الموليه وقال يعني البخاري باب وكلم الله موسى تكريما في اثبات الكلام لله عز وجل الآية الصريحة في أن الله كلم موسى قلوا تكليما تأتي المصدر قال العلماء إن لجاء المصدر لا يمكن أن يؤوروا بالمجال اكد فكلم كلم الله موسى تكليما وأهل البدع يتاولوا يقول كلم الله موسى لي ينكرون الكلام يقول معناها جرحه جرحه باوافر الحكمة جرحه كما تقول العرب فلان كلمه يدمى فالكلمه الجرح جرحه باوافر الحكمه ذكر حديث ذو في احتجاج ادم وموسى وأن لما التقى موسى وادم قال موسى أنت الذي افتقدت ذريتك أخرجت من أنت الذي الجنه قال أنت موسى الذي اصطك الله برسالته وكلامه ثم تلومني على امن قدر عليه قبل ان أخلق فحد ادم وموسى يعني غلبه بالحجه حجة ادم وموسى لان, لأن موسى ابوسع عليه السلام لامه لامه على المصيبه التي لحقت بذريته خروج من الجنه فاحتج ادم بان بين مصيبه مقدره قال مصيبه مقدره موسى ما لام على ادم على الذنب لانه تاب منه وان لامه على المصيبه التي لحقت به وذريته بخروج من الجنه فقال ادم مصيبه مكتوبه علي المصيبه, عليه المصيبة بل احتجاج بالقدر على المصائب لامة لا معنى له لكن احتاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا ممنوع، فموسى لامه على البقيه فاحتج ادم بانه مصير مكتوب عليه ولن يقال به قال لم صلى الله عليه موسى تحدى ادم موسى يغلبه بالحجه ثم اعتاق حديث المعراج وفيه قال انه راى موسى في السماء السابعه المعروف في الحديث الصحيحه انه راى في السماء الثالثه موسى في السماء الثالثه وابراهيم في السماء السابعه هذا الموضوع في الحديث وفيه أن موسى والرب إلى أن ترفع عليه أحدا وأنه علىبث إلى الجبار جل جل وفي فتى يتبات العلو لله عزوجل وفي قوله دل الجبار رب العزة فتדלى في حديث المراج أن الذي تناه هو هو هو جبريل تلو جبريل وتدلي لكن جاء أيضا في حديث ماراج تنوو الرب وت وتدلي سيكون في فتى الرب وتبدأ تدلي تنو وص وتدلي على ما يقول تعالى وفي أن الله تعالى فرض الصلاه خمسين الصلاة ثم خفضها الى خمس صلوات قبل العمل ففي دليل على جواز النسخ قبل الفعل وقبل العمل فرض الله خمسين الصلاه ثم جعل الله موسى او نبينا تردد بين ربه موسى الله تعالى قدر في قلب موسى أن يقول له ارجع الى ربك الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى وحرك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم للقبول فالفضل كله يرجع الى الله عز وجل وفي الاستشاره حين جبريل الاستشاره نبينا صلى الله عليه وسلم استشار إليه فعلى به الجبار جل جلاله حتى صارت الى خمس صلوات ثم قال الرب الجبار انه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في ام الكتاب فالحسبه باسر امثالها فهي خمسون في ام الكتاب وهي خمسون في العدد هذا من فضل الله تعالى واحسانه هي خمسون هي خمس صلوات في العدد وهي خمسون في الميزاني والاكثر وهي توثق كلام الله عز وجل ان الله يتكلم ويرد على الجهميه والمعتزله والاشاعره الذين ينكرون كلام كلام الله عز وجل نعم نوقف الحديث هذا عشان الباب اللي بعده الحمد لله وقال باب كلام الرب مع أهل الجنة وذكر حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضر من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضر من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبدا نعم هذا الباب في كلام الرب مع اهل الجنة ابو خير رحمه الله ينوع التراجم في مؤترا كلام الرب ليرد على الجهمية والمؤتزلة والأشاعة بول قال بابو كلام الرب مع جبريل بابو كلام الرب مع الأنبياء بابو كلام الرب مع الأنبياء والنفس يوم القيامة بابو كلام الرب بابو مكلم الله موسى تكريما باب كلام الرب مع اهل الجنة إذن هذه النصوص هذه التراجم لأجل منوعة يدخل تحتها المخرج رحمه الله عدد من النصوص ليبين ان اثبات الكلام لله عز وجل في النصوص من الكتاب والسنه وانه انواع الله تعالى يكلم الملائكه يكلم الملائكه في الدنيا ويكلم الملائكه يوم القيامه ويكلم الانبياء يوم القيامه ويكلم ادم يوم القيامه ويكلم الناس يوم القيامه ويكلم اهل الجنه هذه التراجم وهذه النصوص كيف كيف تأول كيف يأوله هالبدع؟ لاوله لا أن الله أظلهم. ولهذا قال المقاري قال البخاري باب وكلام الرّب أهل الجنة. يعني عالجنة خاص. سبق الكلام مع الجبرين ومع الملائكة. وذكر حديث سعيد قال قال رسول الله يقول إن الله يقول لأهل الجنة يقول ما تقول الله. نقول كلام الجنة. يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وساعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم, أحدا من الخلق ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا أفضل عليكم بعده أبدا هذا كلام مرات مع أهل الجنة وفيه فضل أهل الجنة وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بنعم عظيمه وأن الله تعالى يكلمهم وانه يقول يا ربنا اعطيتنا فضينا أعطيتنا عفا حين عظيما فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا هذا فضل عظيم رحمه الله جزاكم من هذه الجنه احل عليكم رضواني وفي اثبات الرضا لله عز وجل وفي اثبات السخط على عليكم بالله اعظم خلافا لال البدع الجهمية والمعتزله والشائره ينكرون ينكرون الرضا صفه الرضا ينكرون صفه السخط لان ما على الشاعر لا يثبت له سبع الصفات الحياه والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والاراده وليس منها المحبة والاسخاط والاستواء والعلو كلها ينكرونها والمعتزلة ينكر الصفات كلها ولا يثبتون الا الأسماء والجهمية ينكر الأسماء والصفات هذه النصوص يرد على الجهمية والمعتزله والاشاعره نسال الله السلام والعافيه ونساله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اياكم العمل بكتابه وسنه نبيه وان يثبتنا على دينه ولا لا يزيغ قلوبنا وأن يهب لنا من رحمة إنه هو الوحاب صلى الله على محمد وعليه وسلم